وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفُنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو إِخْبَارَكُمْ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم ولنيه تركم اعمادكم انما الحياه الدنيا لعب وله وانتم من وتثقوا يوتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم اين يسالكموها فيحسكم تبخلون ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسي والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم هم لا يكونوا امثالكم